قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن انكحك إحدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 ايَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَنْقَعَ صَاكَ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى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 أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وَجُلُودَهُ فنبذناهم في اليمن، فظب كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمتي يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون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 قالوا سحرا لتظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم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 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشِرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِن وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجع قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون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 كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 او لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد من قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرْ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةَ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 إِنَّ هَٰلَ كُلًّا وَجْهًا لَّهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ